شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب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 أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِين آمنوا. يدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّدَى إِذَا اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا لا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ من فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ برق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يسطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء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 كَ تسجد لآدمَ فسجد إلاا ابن سأَب وَاستَكبرَ وَوكانَ منْ الكافرين وَقُلنا ي آدسق آ تزوجك الجَّةَ وَك مِنه رغدًا حييتُ شماَا وَلا تقبَ هذه الشجرَةَ فتك منِن الظالمين.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 وَتَطُيَّ أَيَّامًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ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 لُ باتناكمُم مم بعد مَْوتِكمُم لاعلكمم تَشكُون وَظََّنا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَأَزَلناَا عَلَكُم الْمََّ وَسلوى كُروا مِنطباتات مَا رزَقنك وَماَا ظَلَون وَلاك كانَوا أَنفُسَهُ يَظظمونون.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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن مِنْهَا لما يشقق فيخرج منه الماء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 وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن